عن منهج رب الأرض والسماوات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا بهذه السلسلة بحقيقة دنيانا وبحقيقة أخرىنا وأن يردنا إليه ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه ولازلت أتحدث مع حضراتكم في علامات الساعة أنهيت الحلقة الماضية في هذه العلامة الخطيرة ألا وهي العقوق ووعدت في آخر الحلقة بأن نتحدث الليلة عن علامات ظهرت وانتشرت بصورة يزداد بها المؤمن إيمانا وتصديقا لمن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم تدبر معي بسرعة حتى لا تطارضنا عقارب الساعة يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي راه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة يا الله صلى الله وسلم وبارك على من لا ينطق عن الهوى اسمعتني الحديث لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة تب تعال نؤف كده مع العلامة الأولى في الحديث ده حتى يظهر الفحش والتفاحش ايه هو الفحش ما هو التفاحش قال ابن منظور وابن الاثير وغيرهما من اهل اللغة الفحش والتفاحش هو القبيح من الاقوال والافعال ما تصلي عليه سيد الرجال صلى الله عليه الصلclears وسلم القبيح من الاقوال والافعال يا الله انتشرت الاقوال القبيحة وانتشرت الافعال القبيحة بصورة يزداد المؤمن إيمانا وتصديقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال هذه الكلمات التي خرجت من مشكات النبوة فحش كلمات القبيحة كلمات البذيئة الآن كثرت سامحوني إن قلت في كثير من البيوت في وسائل الإعلام في الأفلام في المسلسلات في الفضائيات بل خصصت قنوات كاملة لتصوير الفاحشة قال ابن الأثير وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا كما في قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أقول صورت الفاحشة صورت الفاحشة ودخلت إلى كثير من بيوت المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله بل خصصت مجلات لتصوير الفاحشة وأنت تسمع الآن من ابن من أبنائك كلمة تستغرب لها كيف تكلم ابن بهذه الكلمة الولد ما سمعش الكلمة دي في البيت من أين جاء بها؟ من وسائل الإعلام؟ استمع إليها في الشارع؟ استمع إليها في المدرسة؟ استمع إليها في وسيلة من وسائل الموصلات؟ إلى غير ذلك فظهر، ظهرت الآن الكلمات الفاحشة الكلمات البذيئة في كثير من الأماكن الأفعال التي تخدش الحياء كثرت الآن في فضائيات متخصصة تكسر وميوعة وخلاعة وخضوع وخنوع يخدش الحياء بل يقتلع الدين من جذوره يملأ القلوب بالفسق ويحول هذا الفعل الفاحش البذيء العباد الزهادة إلى فساق فجار إن لم تدركهم رحمة العزيز الغفار نعم ظهر القول الفاحش وظهر الفعل الفاحش بصورة واضحة اخلاقية اخوانا انحضرت وصدقوني اذا قلت ازمة الام الان أزمة اخلاق أزمة اخلاق قد يقول قائل يا شيخ نحن نريد المال نحن نريد السلاح نحن نريد الاقتصاد نعم انا لا انكر ولا اقلل من قدر هذا لكن انا اسألك اخي الحبيب ما قيمة الاقتصاد وما قيمة العلم وما قيمة وما قيمة وما قيمة امضاعة الاخلاق والله كل هذا لا قيمة له كل هذا لا قيمة له انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا عالم بلا خلق فتنة على امته عالم بلا خلق فتنة على أمته طبيب بلا خلق فتنة على المرضى وعلى الأمة مهندس بلا خلق فتنة على المرضى على الناس وعلى الأمة يعني أضرب لكم مثالا واحدا تصور لو أن رجلا مثلا يعمل في الهندسة لو أن مهندسا ما ولو كان كبيرا بين ديه عشرات الملايين من الجنيهات ومن الدولارات كلف في مجموعة من الطرق أو ببناء مجموعة من الأبراج لكنه ابتلي بمرض الغش لا خلاق عنده فقد خلق الأمانة ما هي النتيجة؟ انهيار لهذه العمارات وإزهاق لعشرات بل لمئات الأرواح طرق ترصف وفي نفس العام الذي رصفت فيه تحتاج إلى إعادة رصف من جديد هذه أخلاقيات لا تحتاج إلى توجيه من أحد هذا الذي يلقي بالمخلفات والقمامة من السيارة في الطريق العام هذا الذي يترك مكانه في متنزه جميل أعد له ولغيره يترك مخلفات طعامه وشرابه بصورة مؤلمة هذا يحتاج إلى توجيه من أحد هذا الذي وقف عزكم الله ليتبول في مياه النيل أو ليسيئ إلى شاطئ النيل الجميل بأي صورة من صور الإساءة هذا فحش يا إخوة في الأقوال وفي الأفعال لا يحتاج هذا الخلق البذيء إلى توجيه من أحد الأصل أنه ينبغي أن نراقب نحن ربنا سبحانه وتعالى يعني مصيبة كبرى أن عن قصد وعن عمد أن نسرب الصرف الصحية إلى مياه النيل إلى مياه البحار إلى مياه الطرع التي نسقي منها الحقول والزروع والثمار هذه الأخلاقيات لا تحتاج إلى توجيه من أحد يعني أنا لست في حاجة إلى أن يذكرني مسؤول أو أحد من ناس يقول لا لا تفعل هذا بل أنا أراقب ربي سبحانه وتعالى تب خلي بالك عشان تعرف أن القضايا دي اللي قد يستهين بها كثير من أحبابنا وإخواننا أخاتنا، يعني قد تكون سببا من أسباب غضب الله على العبد يا الله فحش في القول وفي الفعل قد يكون سببا من أسباب غضب الله على العبد إي والله إي والله لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش أي القبيح من الأقوال والأفعال وقد ظهر بل وانتشر قبيح القول وقبيح الفعل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي راه أحمد وابن حبان وغيرهما بسند صحيح حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى يبغض يكره يبغض الفاحشة المتفحش يا الله يعني لا تستهن بالكلمة قد تسمع كلمات يعني تزلزل القلب في وسيلة من وسائل الموصلات تخدش حياء كل امرأة يستحي الإنسان إن كانت معه زوجته أو ابنته قد تسمع كلمات خبيثة جدا في سوق من الأسواق في وسيلة إعلام قد تقرأ كلمات تخدش الحياء في مجلة أو في جريدة بل أحيانا حتى في جريدة رسمية إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش الذي يقول الفحش من القول ويفعل الفحش من الفعل سبب من أسباب غضب الله على العبد سبب من أسباب بغض الله للعبد وآهل لو أبغض الله عز وجل عبدا يا لها من خسارة شقي والله في الدنيا والآخرة من أبغضه ربنا سبحانه وتعالى ومن أحبه الله سعد في الدنيا والآخرة بل في الحديث الذي راه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق خلي حضرتك. وإن الله تعالى يبغض الفاحشة البذيء لا تستخدم هذه الألفاظ لا مع ولدك ولا مع مرأتك ولا مع مرؤوسك في العمل ولا مع أي أحد من إخوانك من المسلمين أو المسلمات في أي مكان عام أو خاص ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق إلى هذا الحد والله العظيم الأزمة أزمة خلق أزمة خلق أن لا يحتاج إلى أن يوجهني أحد بل يجب علي أنا أن أراقب ربي سبحانه وتعالى يعني لماذا أسب مرأتي لماذا أسب ولدي بأقذع الألفاظ لماذا أسب دابتي حتى الدب أيوة انظر إلى خلق المصطفى انظر إلى من علم الدنيا الأدب صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله تعالى يبغض الفاحشة البذيء يا سلام يبغض الفاحش البذيء بل تدبر معي تدبر هذا الحديث الرقراق الجميل أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم أنا عارف الله أنك بتحبه وبتتضرع إلى الله في الليل والنهار أن تكون معه اللهم ارزقنا شفاعته وصحبته يا رب العالمين طيب أخي هل تتصور أو تتخيل حبيبي في الله أنك تستطيع أن تكون مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وأن تكون من أقرب الناس إليه في منزلته وفي مجلسه يوم القيامة بماذا بماذا بحسن الخلق لا لا مش ممكن بحسن الخلق يعني مبنيش مثلا عمارات أسكن فيها فقراء ولا أبني مساجدا ولا ولا لا بحسن الخلق أنت ما فقير مثلي لا تستطيع أن تبني جامعا كبيرا ولا ملجأا للأيتام ولا تستطيع أن تطعم الفقراء ولا أن تعد مائدة الرحمن ولا ولا ولا بحسن الخلق تدرك هذه المنزلة لا لا إيه الدليل على الكلام الخطير اللي أنت بتقوله ده اسمع ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم والحديث رأي الإمام الترمذي وغيره بسند وأبو داودة وغيره بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم لا لا مش ممكن. مش ممكن يا الله على جمال هذا الدين والله العظيم الإسلام كل جمال وكل أدب وكل رقة ومحمد صلى الله عليه وسلم هو من علم الدنيا الخلق ومن علم الدنيا الأدب لم يأتي للدنيا بالارهاب ولا بالتطرف ولا بالبذاء ولا بالفحش ولا بسوء الأقوال ولا بقبيح الأفعال حاشا وكلا وكل جاهل على وجه الأرض أيا كان مركزه وأيا كان منصبه هو الذي يتطاول على المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعرف شيئا عنه لم يقرأ شيئا عن سيرته لقد أعاد التلفزيون الدنمارك مرة أخرى هذه الصورة البذيئة التي تسيء إلى طهر الطهر وشرف الشرف وكرامة الكرامة ووفاء الوفاء ودرة تاج الجنس البشري كله لأن هؤلاء جهلاء لا يعلمون شيئا عن إمام رب الأرض والسماء عن, عن نبي رب الأرض والسماء لا يعلمون شيئا عما علم الدنيا الأدب والخلق والوفاء عليه الصلاة والسلام آهل لو درسوا سيرته آهل لو عرفوا أخلاقه ومنهجه والحقيقة أقول مشكلة هي مشكلتنا نحن مشكلة الأمة لأننا إلى الآن لم نشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة خلقية شهادة سلوكية شهادة عملية يعني لو أن رجلا من أهل الكفر أتى إلى مكان عام من المتنزهات على شاطئ النيل الجميل الذي هو آية من آيات الله ونعم من نعم الله علينا خل بلك النلد من الجنة النيل نهر من الجنة النل والفرات النبي ليلة الإسراء رأى أربعة أنهار رأى نهرين ظاهرين ونهرين باطنين والحديث في الصحيحين رأى نهرين ظاهرين ونهرين باطنين فسأل النبي جبريل عن النهرين الظاهرين والباطنين فقال جبريل أما النهران الظاهران فالنيل والفرات في الجنة في الجنة النيل والفرات أيوة وأما النهران الباطنان فنهران في الجنة عاوز أقول لو أن رجلا من غير المسلمين أتى ليمشي على شاطئ النيل فرأى مثل ما نراه نحن رأى المخلفات والقمامة جلس رجل مع أسرته في هذا المكان الرائع الجميل ليأكل هني مريئا أسأل الله أن يجعله عونا لنا ولكم على الطاعة لكن بعد انتهاءه من الطعام ترك المخلفات في مكانه ولم يسمح لأحد آخر بأن يجلس في هذا المكان بما فعله ليه ليه يا إخوانا ليرى هذا المشهد مستحيل بعد ذلك تقول له الإسلام حب على النظافة وحض على الجمال و... لا لا لا لا, لا دعك, من هذا دعك من هذا القول إن خالف العمل بذر بذور النفاق في القلب قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كيف أطلب من ولدي أن يكون على خلق مهذب جميل وهو يراني يعني أتلفظ جل كلامي بألفاظ بذيئة بألفاظ طبيحة بألفاظ لا تمت إلى الأخلاق الكريمة ولا إلى الصفات النبيلة بأدنى صلة مستحيل يا إخوة مستحيل فحش في الأقوال والفحش في الأفعال سبب من أسباب غضب الرب على العبد سبب من أسباب بغض الله جل وعلا للعبد وحسن الخلق تدرك به درجة الصائمين درجة القائمين بالليل رب العالمين إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم يا سلام تب والله يتخلي بالك كذا انت عاوز تبقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم أيوة هذا أمنية طب ما تشوف الحديث ده حديث رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من أحبكم إلي يا رب اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم يا رب إن من أحبكم إلي الله أكبر وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة مين ده؟ مين ده؟ الحبيب للنبي وقريب من النبي يوم القيامة إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا يا سلام أحاسنكم أخلاقا شايف الراجل راجل مهذب كده مؤدب ما يطلعش منه لعيب لا لا ما يقدرش وانطلع يستحي ويخجل من نفسه وعن من يعتذر وعن من يستغفر ربه سبحانه وتعالى لأنه لا يحب أن تخرج منه البذاءة ولا يحب أن يخرج لفظة جارحة ليجرح بها أي أحد أي أحد هذا هو الحبيب لرسول الله القريب من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا يا سلام الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليه وعلى أبيه شوف يقول إيه كما في صحيحين الله بقول لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا أبدا وشو ده الأسوة؟ القدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولذلك فيه أحيانا وسائل الإعلام من حيث لا تدري أو من حيث تدري تحدث انفصاما عند كثير من أبنائنا يجلس والدي والدك ليرى ممثلا من الممثلين في فيلم من الأفلام يتلفظ بألفاظ بشع جدا يعني قد تسمع طفلا من أطفالك يقول كلمات بذيئة جدا يا ولد من أين لك هذا مش ممكن يكون سمع الكلمة دي في البيت رجل رجل فاضل والستة ست فاضلة طاهرة عثيفة الولد بيتلفظ بألفاظ خطيرة هو اللي يدرك معناها ومغزاها من أين قل في الفيلم الفلاني ليه في المسلسل الفلاني ليه ثم بعد ذلك يأتي هذا الممثل نفسه ليقوم بدور آخر متدين في مسلسل من المسلسلات الدينية الله فيوم الولد يسأل مش هو ده نفس الممثل يا بابا اللي كان بيقول كذا في الفيلم الفلاني ايوه يحدث عند الولد انفصام في الشخصية انفصام ويحدث عنده استواء للرذيلة مع الفضيلة ما هو ده اللي كان بيقول كذا هو الان اللي بيقول كذا هو اللي بيفعل كذا لا ما يليق هذا ما يليق فأسوتنا رسول الله اسمع يقول الله بن عمر والحديث الصحيحين لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا يعني إيه؟ يعني لا طبعا ولا كسبه لا طبعا لم يطبع المصطفى على ذلك ولم يفعل النبي ذلك من باب التكسب من باب أنه خلق طرأ عليه حاشا وكل لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من أحاسنكم إن من أحاسنكم إن من أقربكم أحاسنكم أخلاقة إن من أقربكم إلي أحاسنكم أخلاقة وفي لفظ إن من أفضلكم أحاسنكم أخلاقة لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفاحشا أنا عاوز حضرتك تتصور في مواقف حارجة جدا قد يتعرض فيها المصطفى نفسه للحرج ومع ذلك عاوزك تعيش بسمش الموضوع ده عاوز حلقة أو حلقتين أو ثلاث حلقات يعني أو ثلاث حلقات موضوع جليل مواقف قد يتعرض فيها النبي للحرج ومع ذلك لا يخرج العيب أبداً ولا يخرج الفحش أبداً ولا يفعل الفحش أبداً عليه الصلاة والسلام. طب نبدأ من بيته نبدأ من بيته عليه الصلاة والسلام بسرعة كذا بسرعة سيدة عائشة تفقت مع سيدة حفصة رضوان الله عليها على على النبي عليه الصلاة والسلام يا الله ليه دبت الغيرة في قلب عائشة وحفصة النبي يدخل عند زينب بنتجحص رضوان الله عليها فيطيل المكث عند زينب فدبت الغيرة في قلب عائشة حفصة فاتفقت على رسول الله إذا خرج من عند عائشة أن تقول حفصة له كلمة ترددها عائشة كلمة شديدة جدا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند زينب ودخل على حفصة فابتعدت عنه إيه خير في إيه؟ قالت إني أجد منك رائحة مغافير يا يعني إيه يعني أشم منك رائحة ليست طيبة تودينفع والله ما ينفع أبدا إني أشم منك رائحة مغافير يعني أشم منك رائحة ليست طيبة ده كان عرق النبي أخواننا عليه الصلاة والسلام كان عرقه أطيب من الطيب كان عرقه أطيب من الطيب وأسمع معركة طاحنة في قضية النخامة نخامة النبي عليه الصلاة والسلام يعني وهذا يقول هذا لا هذا ليس من الذوق وليس من أخلاق النبي وليس ولا يا جماع الحديث في البخاري ومسلم وينبغي أن نستوعب هذا المعنى نستوعب الحديث قضية لا ينبغي أن نحكم العقل في صحيح النقل لا ينبغي أن نحكم العقل في صحيح النقل الحديث النبي عصمت نخم ويقول الحديث وما تنخم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم أي من أصحابه فدلك بها وجهه وجلده أي عم الكلام ذا النبي ما ينفعش يعمل كده الموقف أن الصحابة أرادوا أن يبينوا لعروة بن مسعود الثقفي الذي قال لان جد الجد لا فر عنك هؤلاء أرادوا أن يبينوا له أنهم لم يفرطوا في رسول الله ولن يفر من حوله ولو فقدوا أرواحهم ثم يا أخي عرق النبي ليس كعرقي وليس كعرقك فما ظنك بما يخرج من فمه وبريقه صلى الله عليه وسلم الأمر مختلف يا جماعة الأمر مختلف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم له خصوصيات ثابتة بالدليل الصحيح ثم أنا لا أريد أن أعكر هذا الصف وأقول أنتم ترون الآن في عصر الفضائيات وعصر الإنترنت وعصر الظرة أن الرجل قد يلعق بلسانه أنجس مكان في عشيقتي في الحراب يعني مش عاوزين نعكر صف هذا الكلام الجميل وهذه الحلقة ونحن نتحدث عن رسول الله فأنا أقول عرق رسولي أطيب من الطيب ولو عاوز أدلة عندنا أدلة كثيرة جدا فش كلام بدون دليل عرق المصطفى أطيب من الطيب صلى الله عليه وسلم آنس رضوان الله عليه والحديث الصحيحي يقول خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي أفن قط وما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته يقول وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله ولا شممت مسكا ولا عنبره أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أم سليم نام النبي صلى الله عليه وسلم عندها يوما في وقت القيلولة بلغتين في وقت الأيال يعني بلهجتنا فعرق رسول الله فجأت أم سليم بقرورة بزجاجة وجعلت تسلت فيها عرق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ وهي تصنع ذلك قال ما تصنعنا يا أم سليم قالت عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا إخوة يدخل على حفص تبتعد تل إني أجد من رائحة مغافير مغافير نبتة كانت بتمبط في أرض الجزيرة رائحتها ليست طيبة. يقول والله ما أكلت شيئا. شوف الجواب الجميل. والله ما أكلت شيئا. والله ما أكلت إلا العسل عند زينة. يخرج يدخل على سيد عيسى تبتعد تل إني أجد من رائحة مغافير. يقول والله ما أكلت شيئا. والله ما أكلت إلا العسل عند زينة. والله لا آكل العسل بعد اليوم. الله الله الله الله. مش تمشي حفصة أبدا ما سبش عائشة أبدا أبدا تصور لو أن الزوجة قالت لك ريحتك مش كويسة ودي حقيقة قد تكون حقيقة يعني قد يكون الإنسان راجع من العمل العرق عنده متغير أي صورة من الصور والزوجة تقول هذا وهذا حق كيف يكون رد الفعل كيف يكون الجواب لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام والله ما أكلت شيء والله ما أكلت إلا العسل عندنا والله لا أكل العسل بعد اليوم معقول يحرم على نفسه ما أحل الله من أجل أن يرضي حفصة ومن أجل أن يرضي عائشة هذا هو خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا يعني موقف قد يسبب الإنسان حرجا ومع ذلك رد النبي بهذا الأدب العالي وبهذا الخلق الجميل سيد عائشة تزعل من النبي عليه شوية وكان النبي يعني يعني بيوت النبي صلى كان يعني يحدث فيها أيضا مثل هذا لا حرج على الإطلاق فبيقول لها طب ترضي يعني من يحكم بيننا أتقبلين أن يحكم بيننا أبو بكر قالت رضيت فاستدعى النبي أبو بكر رضي الله عنه ليحكم بينه وبين عائشة صلى الله عليه وسلم فبالنبي يقول لها إيه تكلمي أنت أو تكلموا أنا يعني إيه رأيك أنت اللي تبدأ تعرض المشكلة ولا تعرضها هنا فقالت عائشة تكلم أنت ولا تقل إلا حق يا الله تكلم أنت ولا تقول إلا حق أهلو وقالت زوجة الآن في حضرة أبيها عن زوجها هذه الكلمة ماذا فعل علي الصلاة والسلام صدق ما استحملش قام على عائشة فلطمها على وجهها لطمة أدمتها يعني نزل الدم قامت عائشة تختفي وتستخب خلف النبي تحتمي بظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام طب النبي بقى ما قالش هذه كذا وكذا أنا لا أريد أن أتلفظ بألفاظ نرددها الآن لأن هذا يتناقض مع ما وأصله الآن أسأل الله نرزقناكم الخلق والأدب السيدة عائشة قامت تحتمي بظاهر رسول الله من أبي بكر يوم النبي يرد على الصديق رد الله عنه وقول له ما لهذا دعوناك يا أبا بكر بس كذا ما لهذا دعوناك ما أسائل عائشة ولا بكلمة واحدة ولا بكلمة واحدة هذا هو المصطفى عليه الصلاة والسلام والحقيقة الموقف كثيرة جدا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشة لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشة والله حتى يعني ثبت في صحيح مسلم في صحيح مسلم قيل له يا رسول الله ادعو الله على المشركين على المشركين فقال بأبي وأمي وروحي إني لم أبعث لعانة وإنما بعثت رحمة آه لو عرف الفاتيكان ولو عرفت الدنمارك ولو عرفت أوروبا ولو عرفت أمريكا هذه المعاني الرقراقة الجميلة ادعو الله على المشركين قال اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمة سيد ايشا تقول له هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبة اذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال من أشراف أهل الطائف فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب يا حبيبي صلى الله عليه وسلم يا الله عاوزك تعيش كذا اللي تفعل فيه في الطائف تصور رموه بالحجارة رموه بالحجارة يا الله سبوه طردوه شتموه نهروه سالت الدماء الزاكية من قدميه الداميتين المتعبتين من مكة للطائف على رجليه يا أخوانا والله لم يجد دابة ليركبها والله لم يجد حمارا أو حصانا أو ناقة على قدميه حوالي سبعين كيلو من مكة للطائف يمشي على قدميه ما ذهب إليهم ليطلب مالا أو جاها أو دنيا أو وجاها بل ذهب إليهم لينتشلهم من ظلام الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا ومع ذلك فعلوا به أخس ما يفعله الإنسان بأخيه الإنسان وطردوه ونهروه واضطر إلى أن يلجأ إلى الله بهذا الدعاء الجميل وإن كان بعض علمائنا قد ضعف سنده لوجود ابن إسحاق وابن إسحاق مدلس ثقة وقد وقفت على شاهد لهذه الرواية وإن كان الشاهد مرسلا من حديث محمد بن كعبن القرضي فلا حرج على الإطلاق أن أستشهد به الآن لأبين لحضراتكم حجم الألم وحجم المأساة اللهم مني أشكو إليك ضعف قوتي كلمة عجيبة جداً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 ولا حول ولا قوة إلا بك الله يا أخي رؤية الدم تثير الدم يعني إيه يعني أنت لو بتتخنئ مع واحد وضربك ضربك كده نزل الدم مش ممكن رؤيتك لدمك تثير دمك وتحفزك للقسوة وللغلظة والانتقام تب الدماء عملا تنزف تنزف من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يقول فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعلب ما كان يبعد عن الطائف حوالي خمسة كيلو النبي ماشي مهموم مش دريان بشيء دعوة مطاردة وصاحب الدعوة مطارد واصحاب مطاردون في الحبشة ومعذبون في مكة يا الله واقع مر وأليم ومع ذلك يقول وإذا أنا بسحابة قد أضلتني الله قال فنظرت فإذا جبريل عليه السلام ينادي علي يا محمد يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك وإيه وإنه قد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ها؟ انظر بقى إلى الفعل انظر إلى فعل الأسوة وإلى قول القدوه وإلى قول المثل الأعلى للعالمين إلى أن يرث الله الأرض من عليها ها؟ الدم بينزف لسه بينزف وملك الجبال بقول له مرني لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت الأخشبان جبلان عظيمان يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر والله العظيم يا إخوة ويا أخوات الفضليات لو كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ممن يثأر لنفسه وينتقم لذاته لأمر النبي ملك الجبال فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة والجماجم العنيدة ولسالت بحور من الدماء لا أقول ليراها أهل الطائف بالطائف فحسب بل يراها أهل مكة بمكة لكن اسمع ماذا قال صاحب الخلق صلى الله عليه وآله وسلم لملك الجبال لا لا لا يا ملك الجبال بل إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا من يعبد الله ولا يشرك به شيئا الله صلى الله وسلم وبرك مش عاوز أطول في الله العظيم القضية قضية الفحش قضية حسن الخلق دي تحتاج إلى حلقة كاملة ما أحوجنا إلى الأخلاق لأننا أعتقد أن الأزمة الآن هي أزمة أخلاق أزمة أخلاق ما قيمة المال بدون خلق ما قيمة المنصب بدون خلق ما قيمة الجاه والسلطان بدون خلق إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا كل هذه المقومات لو جردت من الأخلاق صارت وبالا على البشرية وصارت وبالا على الناس كما ترون الآن في ظل هذه الحضارة الغربية المدية الجافة. الجافة التي فقدت الخلق التي فقدت الخلق وإلا فأي حضارة على وجه الأرض بد لها من ركنين الأول هو الركن المادي وأنا لو أنكر ما وصلت إليه الحضارة الغربية في العصر الحديث في هذا الجانب المادي لا أنكر هذا لن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام لننكر ما وصلت إليه حضارة الغرب لكن أين الركن الركين في الحضارة؟ أين أخلاق هذه الحضارة؟ ابن هذه الحضارة يفعل الآن بالإنسان؟ ما تستحي ورب الكعبة الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات أين أخلاق هذه الحضارة أين الرحمة أين الإنسانية أين الخلق أين الأدب أين العفو عند القدرة لكنك تلحظ الآن خلق الظلم خلق القسوة خلق الانتقام خلق الإبادة خلق الإفناء تصنع في ركنها الأول المادي ما وصل إليه الإنسان في العصر الحديث لتوظفه مرة أخرى لإفناء هذا الإنسان ولإبادة هذا الإنسان بشريه تهذي كالسكران تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري تأن من الألم تجري كالمطارد وهي تئن من الألم تبحث عن أي شيء وهي في الحقيقة تملك كل شيء ولكنها حين انحرفت عن الله ورسوله قد فقدت كل شيء ترى البشرية الآن ترى ابن الحضارة الغربية المادية الجافة لا أقول يبيد بيتا ولا أقول يفن مزرعة ولا أقول يحرق مصنعا بل يحرق دولة بل يحرق شعبا بل يحرق أمة وبعد ذلك ترى زعماء هذه الحضارة الغربية المادية الظالمة الجافة الجائرة ينادون على العالم كله لجمع التبرعات لإعادة ما دمرته أيديهم بأخبث ما وصلت إليه آلة الحرب الشيطانية في العصر الحديث سفه وجنون أزمة أخلاق أزمة أخلاق ارجع كذا معايا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى أظهر الفحش مش عاوز أخذ الحلقة كلها في الجزئية دي ظهر الفحش في الأقوال ظهر في الأفعال ظهر أزمة أخلاق حقيقية يشهد العالم كله الآن أزمة أخلاق حقيقية كما قال الصادق سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش أي قبيح الأقوال والأفعال ثم لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش وتقطع الأرحام يا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قطعة الأرحام عالم مديات نعيش عصر المديات عصر الأنانية يعني قد يقطع الآن الولد رحم أبيه رحم أمه رحم خالته رحم عمته يا الله نعم يقطع الرحم بل قد يقطع الان الاخ رحمه مع أخيه, مع اخيه ولا حول ولا قوة الا بالله الدنيا الدنيا المال قد يقتل الولد اخاه من اجل المال قد يفقد الولد علاقته باخله من اجل المال ولا حول ولا قوة الا بالله ويدس على هذا الرحم بالنعل مالاش قيمة عنده المهم المال من الحلال من الحرام ماشي مفيش مشكلة المهم يكون عندي مال تب علاقتك بأخيك كبر دماغك عم الشيخ هذه المثل لا يعيشها عالم اليوم طب بتكلمني بتقول لي ايه وهكذا, وهكذا ولا حول ولا قوة الا بالله قطيعة الارحم علامة من علامات الساعة وأعتقد اعتقادا جازما أن قطيعة الأرحام قد انتشرت وعمت في هذا العصر عصر المدّيات والشهوات على مستوى, مستوى على مستوى الغرب وعلى مستوى الأمة على مستوى الغرب وعلى مستوى الأمة على مستوى الغرب الذي يتغنى بالحريات والديمقراطيات ويتغنى بتكريم المرأة ومكانت المرأة إلى آخر هذا الكذب العريض. قد يترك الولد بيته في السادسة عشرة من عمره وربما لا يأتي لوالديه إلا في كل عام مرة فيما يسمى عندهم باحتفالات أعياد الميلاد بل وأحيانا قد لا يذهب ويكتفي بالاتصال بالهاتف على أمي أو على أبي قطعت الأرحام على مستوى الأمة وقع هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله وقع هذا وقعت قطيعة الرحم بصورة مؤلمة اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه يا الله روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى خلق الخلق إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم الله أكبر قامت الرحم فقالت لربها جل وتعالى هذا مقام العائذ بك من القطيعة يا الله الرحم بتستعيذ من القطيعة بتستعيذ بمن؟ بملك الملوك هذا مقام العائذ بك من القطيعة اسمع ما قال ربنا قال لها أما ترضينا أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قالت رضيت قال فذلك لك يا الله واصل الرحم ساصله الله يا الله أية صلة صلة البر صلة الكرم صلة الرزق صلة الرحمة صلة العطاء صلة العفو صلة المغفرة صلة الخير بكل أصنافه وأشكاله وألوانه كيف يكون حالك, حالك إن وصلك الله بتقواه إن وصلك الله بهداه إن وصلك الله بعزه وغناه يا الله والله ستسعد في الدنيا والآخرة وكيف يكون الحال إن قطع الله عبده يا رب سلم سلم لا حول ولا قوة إلا بالله أما ترضين أن أصل من وصلك؟ وأن أقطع من قطعك ما فيش بقى لبرك في الرزق ولا برك في المال وسيشتت شملك وسيمزق أمرك عاوز تصلي ما عندش وقت صلي عاوز تقيم الليل ما عرفش أقيم الليل عاوز أذهب لزيارة أمي مش قادر لأننا قطعت أنا قطعت عاوز أصل أختي مش عارف أصل لأننا قطعت قطعت الرحم فقطعني الله سبحانه وتعالى هتشتت شملك ستمزق عليك شملك أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قالت الرحم رضيت يا رب قال فذلك لك قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله يا رب سلم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أي عن سماع الحق فأصمهم وأعمى أبصارهم أي عن رؤية الهدى وعن رؤية الدليل وعن رؤية الخير وعن رؤية طريق السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أنت بتدور على سعة الرزق والسبب بين يديك بس انت مش واخد بالك بتدور على بركة العمر وانت تملك ذلك لكن انت ما بتطبقوش كيف كيف اوسع رزقي كيف ابارك عمري اسمع النبي صلى الله عليه وسلم لك ايه والحديث في الصحيحين من حديث انس قال صلى الله عليه وآله وسلم من احب ان يبسط له في رزقه الله اكبر كلنا يريد ان يبسط الله له في رزقه من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره ها يعمل إيه؟ فليصل رحمه كذا بس آه فليصل رحمه فليصل رحمه صل أمك صل أباك صل عمك صل خالك صل صل عمتك صل خالتك صل أخاك صلة الرحم صلة الرحم صل زوجتك بالبر بالكلمة الطيبة المعاملة الرقراق المهذبة الراقية الجميلة الخالية من الفحش والتفحش صل أرحامك أخي الحبيب من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يعني يبارك له ربه في عمره فليصل رحمه الله النبي عليه الصلاة والسلام الذي علم الدنيا الوفاء والذي علم الدنيا الصلة مش ناسي اهل مصر بتقول ايه عم الشيخ محمد النبي مش ناسي اهل مصر مش نسينا اه احنا النبي الف حقنا صلة وصلنا وامر بصلتنا يا الله خذ البشرة دي هذه بشر لكل أهل مصر الليلة أسأل الله أن يحفظها بحفظه وأن يكرمها بكرمه وأن يصل مصر بهداه وبتقواه وبرحماته وبركاته إنه ولي ذلك مولاه وأن يصل بذلك جميع بلاد المسلمين إنه ولي ذلك والقدر عليه اسمع النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي لأصحابه إنكم ستفتحون مصر الله الله الله الله يعني النبي بشر بالفتح المصر قبل ما يفتح قبل ما تفتح مصر المصر مفيش ما كلمة بيقولها بدون وحي وما ينطقوا عن الهوأ وما ينطقوا عن الهوأ إنكم ستفتحون مصر الله أرض يذكر فيها القيرات القيرات القيرات والفدان أرض يذكر فيها القيرات اسمع بيقول إيه فاستوصوا بأهلها خيرا الله فاستوصوا بأهلها خيرا بأهل مصر فاستوصوا يأمر النبي أصحابه يأمر النبي أصحابه إنكم ستفتحون مصر أرض يذكر فيها القراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم أي لأهل مصر فإن لهم ذمة ورحمة جزى الله عنا نبينا خير الجزاء جزى الله عنا حبيبنا خير الجزاء ارفع رأسك أيها الحبيب مش دعوة العصبية لا حاشا لله فأنا ضد هذه النعرة لكن شوف الشرف اللي النبي شرفك به شوف الكرامة اللي النبي توجك بيها أنت لك رحم وفي رواية استوصوا بأهلها خيرة فإن لهم ذمة وصهرة الله الله الله ذمة ورحمة وذمة وصهرة أيوة يعني ايه الكلام ده الرحم في هاجر شوف الرحم البعيد النبي مش نسيه مش نسيه فإن لهم ذمة ورحمة الرحم في هاجر ايه علاقة الرحم في هاجر ما هاجر خرجت من هنا خرجت من مصر امه اسماعيل اسماعيل ابو العرب ابو العرب بلا استثناء جميعا أم العرب هاجر عليها السلام خرجت منين من مصر هاجر أستاذة اليقين للدنيا كلها اليقين خرج من هنا اخوانا من مصر اليقين خرج من مصر الله أكبر هاجر اللي علمت الدنيا اليقين خرجت من مصر هو دا الرحم النبي بيوصي أصحابه برحم أهل مصر فإن لهم ذمة ورحمة هاجر عليها السلام معلش بسرعة كذا بسرعة هناك بعد سبعة أشواط عملت دور على مية ولا على أكل للرضيع اللي عمل يتلبط هناك عند الكعبة أو عند داومة فوق زمزم ولسه ما فيش زمزم. عملت تبحث عن أي شيء اللبن جف في صدرها وما فيش طعام الشوية الطمر اللي كان تركهم إبراهيم خلصوا الشوية المية خلصوا أم بقى أم وهناك على المرווה سمعت صوتا فقالت صاهن صاهن يعني أنا سمع صوت نظرت هناك عند إسماعيل. الرضيع الجميل الكريم المبارك، فوجدت الملك جبريل يلامس الأرض بجناحيه دروىة بن عباس في صحيح البخاري، خذ دروىة تانية جميلة قوي عند الإمام الطبري بسند الحسن والحافظ ابن حجر من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه جبريل. نادى عليه وهي على الشط السابع بقى على المروة هناك وكانتش بقى الطريق ممهن كده ولا مكيف زي ما انت بتشوفه دلوقتي ده كانت جبال وانعكست عليها اشعة الشمس فسودتها واحرقتها وكادت الاشعة المنعكست على الرمل ان تخطف البصر وهاجر المشكينة عمالة الوقت الشاب بيتعب من السعي بنصف المرة سبعة اشواط فهاجر على الشط الأخير جبريل بقى هناك عندي اسمان بينادي على من الامان أنتي؟ انت مين قالت أنا أم ولدي إبراهيم الله أكبر مالش أنا هاجر وإنما نسبت نفسها إلى إبراهيم لأن إبراهيم يعرفه أهل السماء يا الله أنا أم ولده إبراهيم فقالها جبريل وإلى من وكلكما سبك هنا المين قالت إلى الله قال وكلكما إلى كاف ما اتخفيش. أليس الله بكاف عبده وفي قراءة أليس الله بكاف عباده يا الله هاجر اللي قالت لإبراهيم القول الجميلة إبراهيم تركها ورضعها وماشي قالت ما من تتركنا في هذا الوادي الذي لا انس فيه ولا شيء ما تكلمش الرواه ما تكلمش بس رفع رأسه كده إلى السماء قالت الله أمرك بهذا فأشر برأسه أيوة النعم فقالت أستاذة اليقين للدنيا إذا لا يضيعنا يا الله إذا لا يضيعنا وهي لا ترى إنسا ولا أنسة إذا لا يضيعنا وهي لا ترى بشرة إذا لا يضيعنا وهي لا ترى بيتا إذا لا يضيعنا وهي لا ترى شجرة لتستظل بظلها إذا لا يضيعنا وهي لا ترى إلا جبال مكة التي سوالتها حرارة الشمس المحرقة ولا ترى إلا رمال مكة التي انعكست ليها أشعة الشمس فكرت أن تسرق الأبصار يقين يقين هاجر دي خرجت من هنا من مصر لازم يكون عندك يقين أني اليقين خرج من مصر وأسأل الله أن يملأ قلوبنا جميعا باليقين وأن يملأ قلوب الأمة باليقين أنا بحب الأمة بحب أمة النبي عليه الصلاة والسلام وبرفض بكل قوة وبكل شدة أن يجرد أحد شبابنا وأحبابنا وأولادنا الأمة من خيريتها ومكانتها وكرامتها حتى وإن كانت تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف أنا أعلم الواقع جيدا بإذن الله جل وعلا ومع كل ذلك أقول بملء فمي ستبقى أمة الحبيبي صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس إلى أن يرث الله الأرض من عليها يا أخي انتعو تقارن أمة التوحيد بأمم الكفر عندهم مديات ما لاش قيمة تحت النعل لانها ابعدتهم عن الحق وابعدتهم عن الخلق وعن الفضيلة ما لاش اي قيمة قيمة الحقيقية فيما يقدم للبشر من سعادة للنفس من انشراح للضمير من استقرار للبال من متعة بهذه النعم التي انعم الله اما ان تتحول النعم الى مصدر ابادة الى مصدر اشقاء ما قيمة هذا ما قيمة هذا التطور في هذا الجانب؟ ومن من من آلا آلاف من البشر لا يجدون لقمة الخبز، وآلاف من البشر يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، ويعيشون بين القبور وتحت الكبار، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وأظلمت عليهم الأرض على الرغم من كفرة الأضواء وعلى الرغم من كفرة الأسواق. ما قيمة هذا الجانب المد لهذه الحضارة الجافة؟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 إنكم ستفتحون مصر أرض يذكر فيها القراط فاستوصوا بأهلها خيرة يزال الله عنا نبينا خيرة فاستوصوا بأهلها خيرة فإن لهم لأهل مصر ذمة ورحمة طيب والرواية التنيف صح مسلم كذلك فإن لهم ذمة وصهرة الصهر مارية مارية رضي, رضي الله عنها التي أهديت أيضا من مصر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنجبت له إبراهيم فأهل مصر لهم رحم. وأهل مصر لهم صهر أسأل الله أن يبارك فيكم يا أهل مصر وأن يثبتنا وياكم الحق وأن يبارك في أمتنا كلها وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين وأن يقر أعيننا بإزالة هذه الحواجز والسدود بين هذه بين دول أمتنا الإسلامية ما حواجز ما في السدود الأصل إن الأمة أن الأمة أمة واحدة أمة واحدة لا حواجز ولا سدود بينها أسأل الله عز وجل أن يقر عيننا بهذا اليوم إنه ولو ذلك والقدر عليه وسيأتي إن شاء الله خلي بالك أنا ما بتكلمش من باب السياسة القاصرة ولا الأحلام الورضية الجاهلة ولا أتكلم من باب ضغط الواقع لما فيه من دماء ممز... تنزف هنا وهناك وأشلأ تمز أبدا وإنما أتكلم بالدلب وقولك إن شاء الله وسأذكر لك بس مش دلوقتي في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى ما تستعجلش. أسأل الله أن يقرأ عيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين يا سلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له رجل والحديث في صحيح مسلم بيقول له يا رسول الله إن لي قرابة إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال له صلى الله عليه وسلم لئن كنت لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل أي كأنما تطعمهم الطراب الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك ما تزعلش ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي يصل من قطعه ما تزعلش صل وإن قطعت صل لأنك تبتغي بهذا الصلة وجه الله تبارك وتعالى وأنا قلت لكم قبل كده أنا ما بذكرش العلامة وجري. أنا مش الهدف عندي أننا نذكر علامات الساعة وعمشي لا أنا الهدف عندي نحن نشقص الداء ونحدد الدواء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن أخذ الدواء وسار على الدرب ابتغاء مرضات رب الأرض والسماء إنه لي ذلك والقادر عليه يبقى لا تقوموا حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وبسرعة بسرعة وسوء الجوار سوء المجاورة يا هذا أيضا يعني خلق ذميم أوي النهاردة الجار أصبح لا يعرف جاره وأصبح يؤذي جاره بكل صور الإذاء يا أخي أنت بسمع قرآن ماشي يا سيدي على عين وعلى رأس بس معالي التسجيل ليه لا. يا أخي البيت اللي جنبك فيه رجل مريض البيت اللي جنبك فيه ست مريضة ده يا شيخ ده لا قرآن يا سيدي يا حبيبي حتى ولو كان قرآن أنت استمعوا إليه ما ينفعش تؤذي جارك إطلاقا بأي صورة من صورة إذا ما ينفعش اللي عزك الله القمامة تجيبها قريبة من باب الجار كذا ما ينفعش إطلاقا لا لو استطعت أنت أن تجمع القمامة أمام بابي جارك افعل افعل حبا لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم سوء المجاورة خلق ذميم ليس من أخلاق الإسلام وليس من أخلاق من علم الدنيا الخلق مش بقولك آهل لو عدنا إلى المصطفى اقسم بالله لسعيدة البشرية في الدنيا والآخرة والله لسعيدة الأمة في الدنيا بلش بس يعني واحد أعزك الله يؤف على شط النلو يتبول في المي يا خبر بياض احسبها اقتصاديا يعني احسبها بشكل اقتصادي ستجد العجب العجاب شو بقى بالهرسيه بتسبب والانوال اللي بتنفق موضوع طويل موضوع طويل يعني لو عادت الامه بصفة خاصة والبشرية بصفة عامة لمن علم الدنيا الأدب والخلق والله الذي لحلت مشكلات الأرض لحلت مشكلات الأرض بس نرجع للمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يئذ جارة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا خيرا أو ليأسكُد في الصحيحين من حديث أبي ريرة وقال صلى الله عليه وسلم كمن في الصحيحين من حديث ابن عمر ما زال جبريله يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه يا خبر بيض من كثرت مجبريل نزل عنا بيقول له الجار وص بالجار وص بالجار أو حد يئذ الجار أو يقول النبي يقول انا انتظرت انه ينزل علي في يوم تاني بتشريع جديد من الله جل على قل له الجار يورث في جاره إلى هذا الحد ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه والله لا يؤمن يا خبر بيض والله لا يؤمن والله لا ي... مرات دوعد نبو يخلع القلب والله لا, والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه يا الله من لا يأمن جاره بوائقه يعني من لا يأمن جاره شروره وأخلاقه السيئة وأخلاقه الفاسدة يعني تقريبا في كل يوم نسمع عن أخت فاضلة بتشتكي من جارتها ليه؟ لأن الجرف نشر السجادة مبلولة والأخت نشر الغسيل تحت معليش سمحوني يعني صورة من الصور والسجادة عملت نزل المية بألوانها بألوان الطيف نزل من السجادة على هذا الغسيل الأبيض اللون فحوله إلى أيضا ألوان الطيف تصرخ الجار مش ممكن لا يا أختي هذه إساءة لجارتك والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. أسأل الله نردنا إلى أخلاق المصطفى ردا جميلة لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة ومن علامات الساعة كثرة الكذب وكثرة شهادة الزور وكثرة موت الفجأة وكثرة تمني الموت من شدة البلاء معقول النبي قال ده آه إيه الدليل؟ وإيه التفصيل؟ لا أدى إن شاء الله في الحلق القادمة أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال وأن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان وأن يصطرنا وإياكم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد